يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَآمِنُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ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 من ذا الذي يقرض الله قضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم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 وتفاخرون بينكم وتكاثرون في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الخفر نباته، ثم يهيج فتره مصفراً، ثم يهيج فتره مصفراً، ثم يكون حطاماً.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 فآتينا الذين آمنوا منهم اجرهم فآتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفلين من رحمته